بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ عَلَى قَوْمٍ وَلتُوزَّانِي فَجدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ م مأَتَ جَلدَه وَلَا سَأخُزكُم بِهِمَا رَعفَةُ فدينين الَّهِ إِ كُ تُ تُؤ مِنونَ بِاللهِ وَالْيَوومِآافِ وَلْ يَششهَدَ زَادَمُ مَا قائِفَةُم مِنَِّ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 وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإذك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإثن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 لَمَسْتَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ زَلَّ قَوْمُهُ بَأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ولولا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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَ يَ السَّبِقُطُواتِ الشَّيطانِ فَإِهُ يَأمرُرُ بِالْفَحشاءِ وَلْمُنكَر وَلَ لَا فَضلُ اللهَّهِ عَلَيكُم وَرَرحْمَةُ مَا ذَكَ مِنكُم مِن حَدٍ أَبَدَا وَلكِ اللهَّ يُزَك مََ شَاء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 والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرتون كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حس تاسنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَفَاعِلُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذالِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا Quan Ni ébrvi naêkomori قَوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ سَابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ تِفْلٍ لَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا أَوْ تِفْلٍ لَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنفحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف في الذين كاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا فحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم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 من صبح المصباح في زجاجة زجاجتك انها كم دري يوقد من شجرة يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا وربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور ويُذْهِبُ اللَّهُ الْبَغْضَ وَيَأْتِي بِالْأُلْفَةِ وَهُوَ الْأَكْرَمُ وَفِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوِ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ رِجَالٌ لَا تُلِيحِمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الصَّلَاتِ وَإِتَاءَ كان يعصف ليوما فتقلب فيه القلوب كَسَرَادٍ مَثِيَعَ يَحْسَبُهُ الظَّمَأُ مَا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَوْ لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا وَوَجَدُوا اللَّهَ عِندَهُ فَرَفَعَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ قاموو نو من في بحر اللجيه او شهم موج من فوقه موج موج من فوقه, موج من فوقه سحاب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 وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ ذَابَّةٍ مِّمَّا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى يَا الله اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَوْ كَانَ أَنْزَلَ آيَةً مُبَيِّنَةً وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صراط وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوهُ مُذْعِنِينَ أَفِيقُنُ بِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا جعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَي يُثَعِ ل وَرسُ لَهُ وَيَخشَ اللهَّ وَت سَوْطِ فَأْل إِكَهُم فَائِزُون وَأَْقَل سَمُ بِاللهِ جَهدَمَانِهِم ل إِن أَمَتَهُم لا يَفَوجُ قُل ل تُقَسمُ إن الله قبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 وَلَا يُؤْمِنُ كَمَن لَّهُ دِينُهُ الَّذِي اتَّبَعَ وَهُوَ خَاشِعٌ إِلَيْهِ وَلَا يُبَدِّلُ نَهْيَهُ مِن بَعْدِ ظُلْفِهِ أَمِنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بعد ذلك وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزًا فِي الْأَرْضِ وَمَا هُم مُّهْتَدُونَ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أيمانكم والذين لن يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث لكم لَيْسَ عَلَيْسٍ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْسٍ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 جَاءَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أُنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم فاسحه أو صديقكم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 وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ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 قَالِئَ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ رِغَاءً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ سَوَاءَ الْأَرْضِ قَدْ عَلِمُمَا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُوجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ